يا رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب المختصر في العقيده للاستاذ الدكتور خالد المشيك حفظه الله قال المؤلف حفظه الله اوكن الثاني الايمان بالملائكه عالم غيبي عالم غيبي مخلوقون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 وقد ثبت في, الصح في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي له البيت المعمود يصلي فيه كل يوم يصلي فيه كل يوم يسبعون ألف ملك إذا خاضوا لم يعود إليه آخر ما عليهم والإيمان بالله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.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 هو الرسول بين الله وبين عباده وهم عالم غيبي لا نراهم لا نرى الملائكة عالم غيبي إلا إذا تشكلوا كما تشكل جبريل وآتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان كما هو مشهور وغير ذلك فالملائكة يتشكلون بالصور الجميلة يتشكلون صور الجميلة مخلوقون يعني كل ما عاد الله فهو مخلوق كل ما عاد الله فهو مخلوق الملائكه من, من ضمن خلق الله تبارك وتعالى عابدون لله تعالى لأن الله جل وعلا وصفهم فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالملاكة لا يعصون الله أبدا مطيعون لله جل وعلا ومن هذا تفهم ان القصة المشهورة يتداولها الناس في الناس الملكين عصي الله تبارا فعلقا من قدميهما هذا كله كذب هذا كل من ريث بني إسرائيل التي لا تحترم الملائكة وكذا فهذا كذب باطل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون فدعوا أنهم عصوا الله شربوا الخمر وقتلوا الغلام وزنوا بالمرأة هذا كله كلام باطل لا يمكن أن يوصف به الملائكه صلوات ربي وسلامه عليهم وأما ما ذكر الله في كتابه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزع الملكين بباب لهاروت وماروت فهذه فيها تفصيل كثير في تفسير هذه الآية يعني منها أن وما يعلم أن حتى يقول انما حفظنا ليس الملائكة وإنما هاروت وماروت ليس من الملائكة طيب وإنما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 عن الشر وخافت أنه يدركني فمن باب تعليم الناس ما يحذرونه على كل حال الآية فيه تفسير طبعا من أراد الرجوع إلى تفسيرها فليرجع في تفسير من كثير وطبري وغيرهما فسر هذه الآية ليس لهم من خصائص الربوبيه ولله شيء لأن الانسان قد يرى مثلا ما عندهم القدرة مثلا أو القوة أنه قد يظن أن لهم شيء في الربوبيه ولله أبدا بل هم عباد مكرمون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 كما جاء في الحقيقة أطت السماء وحق لها أن تأط ما من وضع شبر طيب؟ إلا وفيه أو أربعة اصابع إلا فيه ملك ساجد أو قائم أو راكع لله تبارك وتعالى الحديث من كان فيه ضعف لكنه تشهد له النصوص الأخرى ويكفي حديث المعراج لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لما ذكر البيت المعمور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 الإيمان بالملائكة يتضمن امورا منها الإيمان بوجودهم من أنكر وجود الملائكة هذا كافر لأن الله ذكرهم في كتابه جل وعلا وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في شيء اسمه ملائكة هذا كافر رياله مكذب, مكذب لله مكذب للرسول فلا بد من الإيمان بوجودهم كذلك الإيمان باشخاصهم لمن ذكر باسمه كجبريل وميكال وإسرافيل ولا ذكروا بأسمائهم فنؤمن بهم ومن لم يذكر باسمي فنؤمن بهم ايمانا مجملا فالايمان بالملائكه يكون مجملا ويكون مفصلا فالمجمل عموم الملائكه المفصل من ذكر باسمه او وصفه الثالث الايمان بما علمنا من صفاتهم كذلك اذا علمنا من صفات الملائكه شيئا فنؤمن بهذه الصفات أن هذا تصديق لله تبارك وتعالى تصديق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والملك ما قلنا يتشكل وكان جبريل كثيرا ما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الدحية ابن خليفة الكلبي كثيرا ما ياتي على صورته وأتى مريم فتمثل لها بشرا سوية وأتى موسى ملك الموت على صوره رجل فشاهد أن الملائكة نعم يتشكلون عن صورتي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 ومثل الميكائيل الموكل بالقطع أي والنبات ومثل إصرافيل الموكل بالنف في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق وبعث الخلق ومثل ملك الموت الموكل بقبض الارواح عند الموت ومثل الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام إذا تم الإنسان أوضعت أشفر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمراه بكتب بي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 الركن الثالث الإيمان بالكتب الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب والمواد التي, والمواد التي أنزلها تعالى على رسله رحمه للخلق وهدايه لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والاخره قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور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 وجميع الكتب السابقة منسوخ بالقران العظيم قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه أي حاكما عليه وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقوه القران نعم الإيمان بالكتب السماوية الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على رسله بل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 أنبيائه، والمشهور عند جماهير أهل العلم أن جميع هذه الكتب، الصحف والفرقان الذي أنزل على موسى والزبور والتوراة والإنجيل أن هذه جميعا كلام الله، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن جميع هذه كتب كلام، في كلام الله والإنجيل كلام الله والصحف كلام الله وكذا الزبور وكذا الفرقان هذه كلها كلام والقرآن كذلك هذه كلها كلام الله.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 و وإذا كان أمر كذلك وأن هذه الكتب حرفة فنؤمن بها على سبيل الإجمال نقول نؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى لكن التوراة الموجودة حاليا فيها شيء محرف كثير نؤمن بالإنجيل الذي جاء به عيسى لكن الإنجيل الموجود حد فيه كثير وهكذا فنؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بالصحف لكن الموجود حاليا وقع فيه تحريف لكن أيها المحرف وأيها غير المحرف ما نعلم إلا ما, نص... ما دل عليه الدليل كمثل الكلام الذي في التوراة مثلا اللي فيه الطعن في الله تبارك وتعالى أو الطعن في الأنبياء هذا يقين المحرف وما وافق القرآن تماما فهذا يقين أنه يعني ليس محرف ويبقى الذي لا ندري هل وافق القرآن أو, أو... يعني أخبار عامة لا يوافقها القرآن ولا يخالفها فهذا نقول نؤمن بما أنزل من الله تبارك وتعالى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 بشك أنت يا ابن الخطاب ألم آت بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وواغ أحمد والدارم وغيرهما خيركم طيب التوراة والإنجيل موجودة حاليا يقول إما منسوخ وإما مبدل يعني ليس على إطلاقه هذا الكلام لأن النسخ لا يكون إلا في الأحكام الأخبار ليس فيها نسخ و من نسخ يكون في الاحكام كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى ابن مريم رسول الله ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولا لكم بعض الذي حرم عليكم فهنا هذا نسخ في الاحكام اما الاخبار فلا نسخ فيها بالنسبه للتوراه والانجيل يقينا الموجود حاليا محرف كما اخبر الله تبارك وتعالى عنه خاصه الانجيل بالذات لان الانجيل موجود حاليا مستحيل ان يكون هذا الذي جاء به عيسى ابن لان الانجيل موجود حاليا هو عباره عن ذكر قصه عيسى من قبل أن يولد الى ان رفع وعلى قولهم الى أن صلب ورفع فهذا كله يعني كذب لا شك في هذا وحتى في الانجيل الموجود حاليا ينسبون عيسى الى يوسف النجار والعياذ بالله مع انه ابن مريم عليه السلام وينسبونه الى يوسف النجار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 هذه الانجيل اللي هي الاربعة مرقس ولوقى ويوحنا ومتى لكن هناك انجيل اخرى اكثر من سبعين انجيل كل كنيسة تؤمن بانجيل ولا تؤمن بغيره ولذلك سأني يقين ان هذه الاشياء حرفت وبدلت وغيرت عن وجهها فنؤمن باصل الانجيل فقط الذي جاء به عيسر اما الانجيل الموجود حاليا ما في ايها احكام نادر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 إلى الله جل وعلا الناس تأخذه بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة تبارك وتعالى بينما الأناجيل والتوراة لا يوجد لها أي إسنات حاليا عندهم ما عندهم أي إسنات ويقولون أن أول انجيل كتب كتبه تلميذ تلميذ عيسى وليس عيسى وليس تلاميذ عيسى تلاميذ تلاميذهم وهو متى يقولون أنه أول كتب ومع هذا ايضا لا يثبت يعني ايضا مكذوب وغير الذي وقع فيه من التحريف اصلا فنعمة الإسناد عظيمة جدا لهذه الأمة انها تروي كتبها بالأسانيد أما سنن عيسى وسنن موسى لا عندهم شيء منها ابدا ما عندهم شيء منها ابدا نحن عندنا سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنحن في نعمة عظيمة جدا من الله تبارك وتعالى حفظ لنا هذا الكتاب لأنه أخبر سبحانه وتعالى أنه لا كتاب بعده ولا نبي بعده وأنه صالح لكل زمان ولكل مكان وتعهد الله بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه فلذلك آه آه هذا القرآن الكريم هو الخاتم دمع الكتب فإذا نؤمنوا بأصل الإنجيل الذي نزل على موسى بأصل الإنجيل الذي نزل على عيسى بأصل التوراة التي أنزلت على موسى بأصل الصحف بأصل الفرقان بأصل الزبور لكن الموجود حاليا قط يقينا أن فيه التحريف ما فيه والله أعلم قال المؤلف حفظه الله أو واضح واضع الإيمان بوسل أوصل جمع وسول بمعنى موسل أي مبعوث بإبلاغ شيء والمواد هنا من اوحي إليه من البشر بشوع وأمع بتبليغه وأول وسل نوح واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده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 قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذيع وقوله تعالى إن انزلنا التواك فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا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 صلاة ربه وسلامه لكنهم منتقون كما قال الله تبارك وتعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته وقال يخلق الله ما يشاء ويختار فاختار هؤلاء الرسل وفضلهم على جميع البشر صلاة ربه وسلامه عليهم وهم ينقسمون ثلاث أقسام إلى رسل وإلى اولي العزم من الرسل وإلى أنبياء والمشهور عند أهل العلم أن الرسل أفضل من الأنبياء وأن الأنبياء هم من جاءوا بتكميل رسالة من سبقهم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 أجمعين، والله تبارك وتعالى أخبره وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي رسول أو نبي، فما في أمة خلت، وما كنا مبعد وما كنا معدبين حتى نبعث رسولا، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، والبشر منهم كما قلنا الناس العاديين، ومنهم الأنبياء ومنهم الرسل، وخيرهم وسيدهم محمد. صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم من أفضل محمد أو جبريل عليهما السلام هذا المساله لا يترتب عليها شيء والأكثر على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق مطلقا وقيل جبريل والله أعلم ونوح عليه السلام هو أول رسول نوح هو أول رسول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون إلى نوح فيقول يا نوح أنت أول رسول ويقول آدم أيضا اذهبوا إلى نوح أول رسول ولذا قالوا إن آدم نبي وليس برسول وهو قبل نوح عليهم السلام والانبياء يعني بشر كما قال الله تبارك عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم انما إنما أنا بشر مثلكم يوحى الي فهم ينسون ويتزوجون ولهم أولاد ويؤذون ويصابون ويمرضون كل هذا الأشياء تقع لهم فهم بشر في النهاية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 من الشرك معصومون من كبائر الذنوب معصومون من خوارب المروءة صلاة ربي وسلامه عليهم أجمعين نعم والإيمان <تصفيق> والإيمان بوسل يتضمن أوبعة أمور الأول الإيمان بأن, وسالته بأن وسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحدة منهم فقد كفوا بالجميع كما قال تعالى كذبت قوم نوح للموسلين فجعلهم الله تعالى مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه فعلى هذا فالنصار الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبين للمسيح ابن مويم غير متبعين له أيضا لا سيما وأنهم قد بشاوهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا معنى لبشاوتهم به إلا أنه وسول إليهم ينقذهم الله به من الضلال ويهديهم إلى صراق مستقيم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 وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين مثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مويم وفي سورة الشوى في قوله تعالى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 ان يعبد الله بشريعه غير شريعه محمد ومن عبد الله بغير هذه الشريعه الخاتمه فهو كافر وعمله هباء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فواجب على كل مكلف الإيمال بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين فلم يبق وسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان أحد من انبياء وأسل الله حيا لما وسعه إلا اتباعه وأنه لا يسع الكتابين إلا ذلك كما قال الله تعالى الذين يتبعون وصول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وقوله تعالى وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال سبحانه وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فانما عليك البلاغ الإيمان بالرسل يتضمن أمورا الإيمان بالرسل يتضمن أمورا منها الإيمان بأن رسالته حق وأنه لابد بد أن نؤمن بجميع الرسل بدون تفريق لا نفرق بين رسول ورسول كما قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول لما أزل ليهم الرب والمؤمن كل آمن بالله وملائكة وكتب ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فالكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل كما قال الله تبارك كذب قوم نوح المرسلين مع إن نوح هو أول رسول فطالما انهم كذبوا رسولا إذا كذبوا جميعا الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وكذلك الإيمان فيهم أو بهم كالإيمان بالملائكة على التفصيل وعلى الإجمال لأن الله قص علينا بعض رسله. فمن قصهم علينا وذكرهم بأسمائهم نؤمن بهم بأسمائهم كما قال الله تبارك وتعالى تلك تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قوم من الرفع درجات من نسأل ربك حكمه ثم ذكر مجموعة من الرسل من ذرية إبراهيم على السلام نؤمن بهم جميعا وكذلك من ذكر في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بالمختلفة في بعضهم كتبع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 خاتم لجميع الرسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه فإذا كان موسى لا يسعه إلا اتباعه محمد صلى الله عليه وسلم فغير موسى من باب أولى كاليهود والنصارى ما اولى أنهم يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أن نؤمن أن العبادات بشكل عام الرئيسية كلها جاءت بها الرسل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 ماذا عن ماذا يصومون هذه التفاصيل الله أعلم كيف كانت كذلك الحج كذلك الزكاة كذلك الصلاة فهذه كلها أمور لا نعلمها لكن نعلم أنه أمروا بالصلاة أمروا بالزكاة أمروا بالحج أمروا بالصيام ونقف هنا والله على وعلم. وصلى الله وسلم بارك أبينا محمد تهدي الجو سؤال سب ل سؤال طب شلون اي